وَنَذِئُ أَيْنَمَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ أُخَا قُمْ فَضْقِرْ لِمَا بَيْنَ يَدَيْ إِنَّ ما بي بابي لا خبير بسيط ثم امرنا كِتَابَ الَّذِينَ وَفَّاهُمْ مِنَّا عَدْلُنا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَا وَمِنْهُمْ you are gibi ilni la va nikahu fa جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلِيَبْصُغُمْ فِيهَا عَلِي وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْعَمَ عَلَنَا حَسَن